لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا ثم لا أصلب أجمعين. قالوا إننا إلى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدركوا آلهتكم قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا